جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر معترقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر معترقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يعم الارض مضطربا ينادف ديت يا مسجد انا الغاضب غضبا يعم الارض المضطربه ينادف ديت يا مسجد أنا, انا النار على العادي انا الرشاش للفادي انا من شعشعت شمسي على يومي على امسي انا النار على العادي انا الرشاش للفادي انا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي فلا أغفو ولا أخشاء وضوء يبصر الأعشاء أنا بالله كم أكوى بحب الله والتكوى وضوئي يبصر الأعشى أنا بالله كم أقوى بحب الله والتكوى جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر من المسك من الإذخير كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساد من المسكي من الإذخر كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساد